وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فاقول اخوه الإسلام منبها على سنه عزيزه من سنتها من سنن هذه المجالس الا وهي سنه التضام والتقارب فكان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم إن تفرقكم في الوديان والشعاب من الشيطان إن تفرقكم في الوديان والشعاب من الشيطان فكانوا بعد إذا جلسوا جلسوا بحيث إذا ضمهم بصار وسعهم وقد قال الله تعالى في خبر الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا أي متراكمين أي متراكمين متقاربين وهذا أوعب للعلم قال صلى الله عليه وسلم في حديث الجمعة ودنا من الإمام دنا من الإمام وكذا أيضا أن جبريل عليه السلام لما دخل بأسئلته على النبي صلى الله عليه وسلم الشهيرة تقول لنا الرواية فجلس فوضع ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واضعا يديه على فخذيه قال يا محمد أخبرني من الإسلام إلى آخر الحديث فلا تفوتكم هذه السنة لان في التقارب من التراحم وفي التماس من التراحم وفي الدنو من المتكلم ما يكون المرء أو للعلم فاذكروا هذه السنة إذ التفرق مطلقا من الشيطان كما أخبر صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في الوديان والشهاب من الشيطان درسنا درس الليلة يعود عباد الله بعد توقف دام شهرين كاملين أو قريبا من هذا وما فعلته عن أمري إنما رمضان شهر عبادة وإن كان فيه علم وما بعد رمضان من حاجة الولد ومن بدء الدراسة ما يكون شغلة لكل أب وأنتم من هذا وأنا معكم والأب يعزر الأب درس الليلة يعود سائلا لله عز وجل أن يكون العود أحمد وأن يديم علينا فضله بدوام هذه المجالس التي لولاها ما بقيت الدنيا فالدنيا ملعونه ملعون ما فيها إلا من ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما وقد قال صلى الله عليه وسلم لئن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيتعلم آية أو آيتين خير له من ناقتين كوما ويني أي ناقتين عظيمتين فخير لك العلم من الرزق والمال خير لك العلم من الرزق والمال كما أخبر صلى الله عليه وسلم وهي مجالس تتنزل فيها الرحمات وما أحوجنا إلى الرحمات وهي مجالس سبب لمغفرة الله عز وجل الذنوب كما في الحديث أشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم ونحن جميعا احوج ما نكون إلى مغفرة ماذا الذنوب وهي مجالس الشرف كما في الحديث وذكرهم الله في من في من عنده واعود بالحديث إلى درس من مبارك وإن كانت هناك كلمة سالسة لا تفو بخصوص هذا الوباء المهدد مجتمعنا وأمننا والكلمة تكون في سلوكية فالناس يتناقلون أخبار ذلك الوباء ليس على شر وما شرط الخبر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ما ينبر ما ينبر ولو ردوه إلى الرسول وإلى كل الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه فإياك وهذه الحفرة العميقة حفرة نقل الأخبار فتروع مسلما وتهدد أمن أمة كونك ماذا سمع ده ناس بتقول كذا ما ينبغي أن تكون هذه عمدة المسلم في الرواية أبو موسى يطرق الباب ثلاثا على عمر، فينصرف، وعمر يقف، يأخذ أبو موسى سألوه، يا أبو موسى الصرف، قال الاستئذان ثلاثا، قال من أين علم؟ تني ببينه، يأتي أبو موسى ببينه، على ماذا الاستئذان ثلاثا، طرق الأبواب، عمر يطلب البينة. ويطلب الخبر من, من مصدره فذهب أبو موسى إلى المسجد وقال أيها الناس إن عمر ينكر أن الاستئذان ماذا؟ ثلاث فقالوا لنرسلن معك أصغرنا نرسل معك أبا سعيد الخدر ليعلماؤه عمر يطلب الخبر حتى ولو تناقل الخبر صحابه لما قيل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فعمر ما ركن إلى رواية صحابة وإلى خبر الصحابه مع أن الصحابة عدول مع أن الصحابة ضابطون مع أن الصحابة رضي الله عنهم فكيف بهذا الزمان يا الرجل يقول لا الحدان مدرسة مش عارف فين وجدوا فيها عشر حالات فين المدرسة دي قل الله ما عرف ذا الناس بتقول يا أخي اتفق الله ما يمنف ما ينبغي هذه الكلمة قد تقع في ماذا في قلب رجل فتروعه وأهله وماذا وولده؟ وكما يقال في التعبير العام، المسألة مش مستهلة أو مش مستحملة، صحيح؟ فينبغي أن نحفظ السنة وان وأن اذاننا عن مثل هذه الأخبار التي هي أخبار مهددة لمن المجتمع الثانيه أن الناس يتقالون خبر هذا الوباء يعني وكأن الأمر لا يعنيه، يتناقله البعض وكأنها ليست مشكلة، يتناقله البعض ضاحكا ساخرا هادئا قتل الإسلام هذا وباء مهدد لأمن أمة ومجتمع. وأنتم تعلمون أن مثل هذه الأمراض قد حصدت أرواحا بالآلاء فاولى بنا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن نرفع ايدينا أن يرفع مثل هذا البلاء وأن يرد هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا اولى بنا أن نرفع ايدينا إلى رب العالمين نجار إليه وندعوه أن يحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الوباء نعم لأنه مهدد لأمنها ومجتمعها ومهدد لها في كل شيء فانتبه لأن الناس يتناقلون الخبر ببرود عجيب وكأنه لا يعنيهم في قريب أو بعيد ما ينبغي يا اخوه الإسلام وينبغي أن يكون عندنا فقه الأزمة كيف نتعامل مع الأزمة أول ما نتعامل به مع الأزمة هو أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن نرفع ايدينا إليه بالدعاء فقه الأزمة أن نصون أزننا عن هذه الأخبار أضنا عن ألف من تناقلها وإزاعتها. في الأزمة أن نعرف حقيقة هذا الموضوع. لأن بعض الناس يذهب فيقول يا أخي دفتر أعمى إعلامية وديموجة عالمية من أجل مش عارف كذا وكذا وتحليلات عجيبة نصبنا أنفسنا لها. وبعضهم لك لا دم في حاجة اسمها في الولد, في الولد ولا ما في كسر ما, ما ينبغي ما ينبغي إخوة الإسلام فمن ثق الأزمة أن نعرف حقيقة الموضوع ما هو الموضوع بالضبط وباء وهد المثل الرابع وهو طبعا لا عدوة كما أخبر صلى الله عليه وسلم ولا طيب لا عدوى الله هنا نافيه لجنس العدوى ولذا لما جاءه رجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طب الجمل الاقرب يكون في اليه الجمال قال له فمن اعد الاول الاشياء لا تعمل بطبعها فاعلموا هل الماء يروي بطبعه لا يروي ان يريد الله له أم يروي بدليل من يشرب كوبا فيرتا ومن يشرب سبعه قراب من الماء ولا يرتوي صحيح المؤمن ياكل في معين واحد لان الله يبارك له طعامه والكافر ياكل في سبعه امع لأن الله لا يبارك له طعاما فلا عدو ولكن ليس معنى هذا اننا نخالط المرضى وندخل بينهم ونعاشرهم ونعاملهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجدوم فرارك من الأسر إذا فما يسمى بالعزل الصحي له أصل ماذا أصل فرعي له أصل فرعي ما يسمى بالعزل الصحي وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن نهى أن يرد صحيح على مريض ومريض على صحيح عليه الصلاة والسلام ولكن لا عدوى بدليل أنه يوم من الأيام أكل مع المذوم وقال قل ثقة بالله بسم الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولكن ليس معنى هذا أن نخالطهم أو أن يخالطون فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا دخل الطاعون بلدا من كان فيها لا يخرج منها ومن كان خارجها لا يدخل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين من هذا الوباء وبلادنا على وجه الخصوص لأن المشكله أكبر من قدراتنا سواء الصفية أو الاقتصادية هي أكبر منها ولذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب بلادنا شر هذا الوباء وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة بإذنه وفضله عليها أعود للدرس، الدرس وهذا هو الدرس السالس والسبعون. من دروسنا ترتيبا في تفسير سورة البقرة ونحن اليوم مع آية من سورة البقرة تقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منه يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذه الايه التي موضع دراستنا في درس الليله نعم عن ايه ماذا لا بقيت في الحديث البقيه ابشر افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون اولا نتوقف وقفه سريعه مع مفردات الايه لما يقول الله تبارك وتعالى افتطمعون ما الطمع الطمع هو الرجاء ولكن الطمع يفارق الرجاء بان فيه شده رغبه الله اكبر ارايت الى الداعي المسلم ارايت الى الداعي المسلم الاول وكيف قلبه كله رجاء ورغبة أن يؤمن الناس وهذا هو الداعية الحق قلب كبير لا يدعو على الناس بهلك وإنما الداعية الحق ما أخبر الله من أخبر الله عنه فقال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا تكاد تموت يا محمد أن أبا جهل لا يؤمن تكاد تهلك أن أبا لهب لا يؤمن أبو لهب طبع كافرا أبو جهل طبع كافرا ما كل هذه الأحزان حتى أنك تكاد تموت ليتنا نحزن ونتألم للذين يسقطون في هذه الطريق ويخرجون عنها وهم كثير كثير فوالله إن عين المؤمن المؤمن الحق تدمع عندما يرى عصي فليس هو من شامل وليس هو من فرح فخور بنفسه لأن المسلم قلب كبير قلب كبير ملئ محبه واه كم نتألم لعشرات كما تألم جبير بن نفير يوم أن فتح الله على المسلمين قبر يبكي دبي تبكي في يوم او يبكي ابو الدرداء عزه في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله انما يبكي لان امه هان عليها امر الله فهانت على الله فصيرها الى ما فعل بكى بكى لحال امه ضاعت وماتت كافرة كافره وينتظرها من العذاب يوم القيامة هذا هو المؤمن الحق وهذا هو الداعية الداعية قلب كبير قال له لعلك داخل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا طمع ورجاء فضلا عن حرص ودعوة حتى قال له أبو جعل إني سأشهد لك عند ربك انك دعوتني سبعين مره كفى كفى بلغت الدعوه يا محمد والله يقول عن نوح قال نوح رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا ومع ذلك لا يياس ويدعو ربي ويدعو الى ربي ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اصرارا ثم اني دعوتهم جهارا كل هذه الدعوه يا بني كل هذه الدعوه ومن انتهت دعوه روح من قطعت الا ان قال الله له انه لن يؤمن من اهل من قومك الا من قد ام الا من قد امن ولذا عتب الله على يونس شديدا لما أبق إلى الفلك المشحون وآيس من ايمان قومه فقال الله تبارك وتعالى اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نخبر عليه إذ أبق إلى الفلك المشعون فسام فكان من المضحضين فعاتب الله يونس فيه عاتب الله حتى نادى في الظلمات لا اله الا انت اذا فهذه الآية تقرر شيئين اثنين الاول كن قلبا كبيرا كن قلبا كبيرا يحب الهدايه للناس ويحزن ويتالم يحزن ويتالم لمعاصيهم وذنوبهم نعم المؤمن الحق هو الذي يتعلم عندما يرى أناس يسقطون في هذه الطريقة الآية تقر أمرا ثانيا أن الداعية لا ييأس أبدا طب كيف والآية قالت أفتطمعون إنما تتكلم عن جن من الناس طائفة منهم كأنه آياتهم من أن تؤمن هذه الطائفة ليعلموا أنه لا يأت في إيمان ماذا غيرها من الصوار أفتطمعون أن يؤمنوا يستخدم التعبير يؤمنوا أن يصدقوا والإيمان هو تصديق لكن من يفرق لنا بين الإيمان والتصديق لأن الأصل عدم التراض قول يا أحمد قدر زائد على التصديق إما أنه هو إقرار قلبي والتصديق قد لا يتضمن الإقرار القلبي تنواحد يصدقك كده والمشيط وهو في داخله إيه مش مقتنع باللي مختنع بتقوله. لكن لما يقول لك يؤمن لك يبقى الرجل إيه مقر لك فين في قلبه. وثانيا هو إقرار يترتب عليه عمل يعني إيه انا مصدق فيما تقول غير أنا مؤمن لك لو انا مؤمن لك يبقى هنصور انا مؤمن لك يبقى ماذا اويدك مؤمن لك ترى مني عملا دعاء لك نصرة لك يبقى فرقنا الان بين الايمان وايه يبقى كانه يقول اتتطمعون ان يؤمنوا لكم اشي يصدقوا ليه لان اليهودي ممكن يصدق ظاهرا هو النفاق ده مش يهودي ها والمنافق ده مش مصدق فقم صدق ونشهد إنك لرسول الله وكان يلاله وطالع المنبر في مظاهرة كده سلولية عبد الله يدبيس ينتظر وطالع المنبر ويرفع إيده نشهد إنك لرسول الله لكن يجيب الآية فضحت اليوم قالت يؤمنوا ما يلش يصدق لين يمكن أن يصدقوا ظاهرا لكن باطنا لا يمكن ان اصدق بالسنتهم لكن في حقيقه لهذا التصديق ما هو لكل قول له حقيقه ما تقول ليش وانتقل وانتهى الموضوع عند هذا لا لكن اذا جلست في الخلوات دعوت بي وقلت اللهم اغفر لا اللهم ارحم صحيح وهكذا لا اقول لك اني احبك فاذا كنت انت في شان عظيم اعطيتك ماذا ظهري وأخذت طريقي على أعجل ما يقول لا ما هذا الحقيق يبقى لكل قول حقيق فقال يؤمنوا ليه ما يصدقوا لأن اليهود يمكن أن يصدقوا ظاهرا لكن باطنا هذه عملية صعبة جدا صعبة قلب اليهود غليز وغليز جدا ثم قست قلوب وقالوا قلوبنا غل وآيات أخرى طبع الله هذه قلوب اليهود فلا يمكن لهذه القلوب أن تصدق وما أسهل أن تصدق الألسان أفتطمعون أن يؤمنوا الفرق بين الإيمان والتصديق ان الإيمان في قدر زائد على تصديق لكم طب لماذا لا يؤمنون قال وقد كان فريق من فرآن يستخدم طريقة الاستدلال العقل كتاب العقول لكن احنا جعلناه كتاب الموت جعلناه كتاب الموت كتاب البركة الذي يقرأ تبركا في افتتاح مش عارف محل ولا دكان بالك جعلناه كتاب بركة حسبنا منه ماذا بركة في الصباح حسبنا منه ماذا يقرأ على الميت رحمة كتاب عقول القرآن شو بابي خطبنا بطريقة اسمها استدلال العقل. ها لكم ازاي هم حرفوا كتاب الله والذن بمن سدت يده إلى كتاب الله تحريفا وإلى كلام الله تحريفا لا يؤمن له ألا يؤمن له يؤمن له. بهذه طريقة الاستدلال العقل وما يسمى قياس الإيه قياس الأولى. صحيح؟ ده فلا تقل لهما ايه العقل يفهم انه ايه, منه إيه؟ إن ما فوق اوف اشد تحريما ليس على طريق ذلك الجاهل اللي ضرب ابويه فجاء يحتجوا له انا قلت لهم اوف انا ضربتهم انا ضربتهم جباء لم يلد ده ابو جهل لو بعث هذا الزمن او خرج هذا الزمن لاحتج على غبائي بهذا الغباء من تقول أبو جهل لطريقة الاستدلال العقل خياس الأولى: الظن بمن امتدت يده لكتاب الله فحرف كلامهم. ألا يؤمن لك على الإصلاح؟ والثانية طريقة الاستدلال العقلي: فأنا فريق منهم. عن مين؟ فريق سابع فريق سابع ما باله هؤلاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دايز دا يحط لنا قاعدة في اليهود مهمة جدا ايه هي, هي العصا من العصية ولا تلد الحية إلا هيا ومن فرق بين يهود الامس ويهود اليوم فهو واهم ومن فرق بين العمل واللي تفرقه تفرقة ومن فرق بين مش عارف السفرديم والاشتنازم فانه رجل ضائع الايه تقول لا فرق بين يهود الامس ويهود اليوم تجد ايه في القران تقول لك ألم تر الى الملأ من بني إسرائيل من بعد طيب لنقول من بعد موسى لماذا لماذا لماذا ماذا قال الاوائل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا طيب من بعد موسى يقول ايه فلما كتب عليهم القتال تولوا. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنون عرض وجهدي وجهده ونحن أحق بالملك من ولم يؤتى ساعة لما يقول الأبناء يعقوبهم أصل التاريخ اليهودي إن أبانا في ضلال مبين طيب ماذا قال الأحفاد أحفاد يعقوب أبناء الأبناء لما فصلت العير جايين من مصر أبناء يعقوب قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا والله تبتا وتصبي حتى تكون حرضا او انك لفي ضلالك القديم يا اخي يوسف الاباء حتى قالوا ان ابانا لفي ضلال مبين في غيبه يعقوب وفي خلوه لهم لكن دول قالوا لجدهم في وجهه انك لفي ضلالك القديم فالأبناء قالوا بشيء من ال... بشبهة حق ان يعقوب يحب من فأكل الحسد قلوبهم طب ما لكم أنتم أيها الأحفاد ويوسف هو مغيب في مصر من أربعين سنة كاملة ليقول لنا من شابه أباه فما صلى وهذه القاعدة أول ما تتأكد تتأكد في من في اليهود في اليهود أول ما تتأذ وأنا عجبني الناس يفرقون لك ده يهودي زمان مش عارف كان هيك كلمة وعهد. كلمة مين؟ رب العالمين قال وكلما ما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم كلمة نبذه يعني نبذه كده التمرة كذا وتومعامل النوايا اليهود بيفعل بالعهود والمواسخت ولا لك او كل كلما هذا من, من دلالة الاستمرار في اللغة العربية في إفادة الاستمرار فالآبت لك وقد كان فريق يجيب لك قدل هي التحقيق التحريق سابق لا ينقل سابق يجيب لك فريق خلب بالك من كم فريق دي أن يستعملها مالش وقد كانت طائفة عشان تعرف حقيقه الفريق سواء كان أخضر والأحمر والأصفر كلمة فريق تعمل اصلا في باب الدم لأنها أخذت لغة من الفرقة هذا ما أدى بين الأحمر والأصفر والأخضر إلى فرقة مرة حتى بين أبناء البيت أبناء البيت الواحد بل بين المرأة وزوجها يعني وسخراته مرة في القرنان امرأة بتخلع نفسها سنجوجها على غير مذهبها الرياضي ازاي نتجوز واحد على غير المذهب والملة الرياضية والحياة لا يمكن ان تستقيم مع هذا والمرأة زابت تخلع نفسها والقاضي المسكين هيفصل في القضيه زوجة تخلع نفسها لعلة ماذا اختلاف اللونين الكرويين لدى الرجل والمرأة كلمة فريق في الأصل مستعملة في باب الزم وقد كان فريق لأنها لغة من الفرق ثانياً كلمة فريق اسم جمع لا مفرد له بمعنى مهم جدا اسم جمع لا مفرد له وإشارة العملية للكسرة ده اللي بيحرف مش واحد ده اللي بيحرف ماذا عشرات ومئات وآلاف ولذا تعمل كلمه الفريق التي فيها معنى ماذا كسر ولذا نرى ان كتب القوم بلغت في العد والاحصاء ما يقارب ال والعشرين الفا كتابا وبينها من الاختلافات والتناقضات والزيادات ما وصل الأمر إلى قول ماذا نسخة مزيدة ومنقحة وخالية من معادات الساميه نكته والله هذه نكته مضحكة في تاريخ الأديان أنت تلاقي كتاب كده نسخة مزيدة ومنقحة طب زادت الزيدي وبعدين خالية من معادات من السامية يعني حتى تحريف السابقين كانوا يمارسوا التحريف عن علم لكن دول بيمارسوا التحريف بغباء نعم وقد كان فريق منهم يحرفون استعمل الفعل المضارع هنا نقف عند التحريف وقفات مهمه لان المساله هتطول عقيدتنا نحن هتطول كتابنا نحن ان يأبى الله الا ان تتحقق فينا هذه السنة حتى في العقائد سنه ماذا لا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع فيقول يحرفون استعمل فعل المضارع ان عمليه التحريف ما لها استمر الى اليوم حتى ان رجلا هنديا يقول دخلت السوق بثلاث نسخ محرفه من القرآن فبمجرد الاطلاع عليها لم يشتريها احد فدخلت بثلاث نسخ محرفه من الايدي فبمجرد دخولي من السوق تهافت الناس عليها واشتراها الناس ولعلها اليوم في بيوت العباده يمارسون الطقوس التعبديه من خلال هذه النسخ المحرفه وهذه شهاده رجل وتجربه عمليه تجربة يحرفون استعمل فعل المضارعه الذي يفيد استمرار عمليه التحريف وانها لا تتوقف على الاطلاق الى اليوم وقد كان فريق منهم يحرفون التحريف في اللغه هو الميت التحريف لغه يعني الميت والتحريف في اللغة هو الميل عن القول الحص إلى القول الباطل ولذا فهو مشتمل على التعطيل لانك عطلت المعنى الحق ثم زدت على ذلك بأنك ملت عنه القول الباطل لما ده اسمه تحريف لما التحريف اعم من من التعطيل والتحريف يستعمل يمكن القول بأن التأويل اليوم هو تحريف لأن التأويل كانت كلمة ترد على معنى سابق ومعنى لاحق المعنى السابق أن التأويل هي الحقيقة بعينها المعنى المتبادل إلى ذهن المخاطب عندما قلت لك واسأل القرية المعنى المتبادل إليك اسأل مين أهل القرية قلت لك أنا مسافر البلد المعنى المتبادل إلى ذهنك لأنني مسافر لمين لا دي أقاري دي في البلد على سافر طول العطام حد يفهم كده؟ لا ما أحد يفهمه واضح ما احد يفهمه ولما اقول لك ده الأوتوبيس دخل بنا كذا هتفهم انه دخل لوحده؟ لا إنما المفهوم لديك النسائق واللي إيه؟ اللي أخذ طريقا غير الطريق المسائق يبدأ مسموش إيه ما اسموش على معنى القوم أو على أو عند القوم لما اسم الحقيقه وما يعلم تأويله إيه إلا الله والراسخون في العلم في القراءة لكن التأويل عند قوم من المتأخنون لك صرف اللفظ المتبادل إلى الزين إلى اللفظ المتبادل صرف اللفظ الراجح أو المعنى الراجح إلى معنى مرجوع بقرين يبى مرجل البحرين التقيان علي وفاطم يخرج منهم اللول والمرجان الحسن والحسين يسين يا, يا سيد الشهداء وهذا كله ثم هذا نوع من أنواع التحريف استوى على الأرض لك استولى. استولى ده تحريف حتى بغي لان الاستلاء في اللغه لا يكون الا لشيئين اثنين فالاستولى لا يكون الاستلاء الا عن غصب صحيح يقول لك ارض ايه ارض استلاء يعني ارض ماذا مغصوره والاستلاء لا يكون الا لغير ملك فلان استولى على كذا اذا لم يكن يملكه فلو لك الرحمن على العرش استولى إذا يعني لم يكن يملك العرش ومن العرش التولي باذن غصب العرش من اله غيره لذلك الشركه من غد الوكاله اغبياء وضعها فيه. اغبياء لانهم شتموا ربهم من حيث لا يعلمون وده هو ده التحريف الذي يمارس اليوم لك وجاء ربك ولجاء جند ربك لان وجاء ربك ولو قلت لك الآن أن الشيخ جاء تفهم أنه ما جاءت وأنه جمي واحد من تلاميذي حد يفهمه كده حد يفهمه بأنه يقول الأمير جاء الأمير حد يفهمه على أنه جندي الأمير الذي كده لا يقالت وجاء ربه يبقى انتهى وجاء ربه ما حاجتنا إلى هذا التحريف ولذا صدق ابن تيمية عندما قال والتأويل شر من التعظيم لأن التأويل الذي يمارسه أقوام الكتاب والسنة اليوم هي عملية تحريف عملية, عملية تحريف تفسر الآية الرحمن على العرش السوا يعني استولى ده تحريف تفسر الآية وجاء ربك وجاء جند ربك هذا التحريف تفسر الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فتقول تنزل رحمته هذا تحريف وإن سميته تأويله لأن هؤلاء لا سبيل لهم إلى تحريف اللفظ جو إلى تحريف ماذا؟ إلى تحريف المعنى ولذا قال الله تعالى عن الذين يعلمون تأويله والراسخون في العلم كدوا تأويله للراسخين في العلم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه يسمعون كلام الله ثم يحرفون قوله يسمعون ما اش يستمعون و الفرق بين يسمع ويستمع أنت انت الان تسمع ولا تستمع تستمع لانك جئت طالبا راغبا جالسا منصتا صحيح، لكن اللي تماق دلواتي في بيتي وفيما يرجع لي من العشاء ذبي أسمه، لأنه موجود بأذني وليس موجود ب بقلبي وبرغبته صحيح، وانتبه إلى هذا الفرق لأنه مهم. بعض الناس يقولك رسول الله كان بيستمع الغناء، لا انتبه. الروايه قالت وعندي جاريتان تغنيان بغناء غناء يوم بعاس ورسول الله يسمع بما ما كانش يستمع يسمع وبعدين اين غناء جواري بعاس من غناء هذا الزمان ما لا تهرب بهذا الاسلوب سنغلق دونك هذا الباب ان فررت من باب يسمع فلن تفر من باب ماذا وعندي جارية ثاني أتقرن غناء الزمام بغناء جارية صغيرة تغني بأيام الجهاد والحرب من غير آلة فأين هذا الغناء من غناء متبرجة كبيرة بالخنا وفحش القول والتبرج والسفور حد يقيس الحدادين على الملائكة ينفع ها قد يقرم بين الشرق والغرب هلا يستويان يلتقيان فقال يسمعوني بشرع لان هؤلاء القوم لماذا حرفوا كتاب الله لان قلوبهم لم تعي هذا الكتاب لم تكن لهم منه موعظه هم عقلوه فاهموه ولكن فرق بين امرين بين عقلوه وبين وعظوه القلب والعقل معا نعم القلب والعقل معا لنعقل القران وبقدر ما نعقل نتدبر جاك القران استخدم تعبير يتدبر ليه ما لشي يعقل افلا يعقلون القران لان التدبر يشمل الامرين معا عقله وفهمه والموعظه به والعبره به يبقى إذن قولوه تدبر يشمل العقل والقلب معا في لغة القرآن يسمعون كلام الله طب ما هو كلام الله في هذه الآية بعض المفسرين قال التوراة وأخرون قالوا لا هي الكلمات التي أنزلها الله تعالى على موسى لما أخذ لمقات ربي سبعين رجلا الذي أمير إليه أن قوله يسمعون كلام الله اعم يشمل الجميع واليهود مارسوا عملية التحريف للجميع للتوراة مارسوها صحيح ولكلام موسى مارسوها لكن القرآن استخدم تعبير كلام الله لماذا؟ لإفادة العموم من لأن لو قالوا يحرفون التوراة إذن غير الثوراء سلم منه التحريف لكن خلي بالك لأن تحريف الثوراء أدى إلى تحريف ماذا الإنجيل عشان كده تستخدم كلام الله وما استخدمش له يشير أن عملية التحريف التي في الثوراء امتدت إلى ماذا إلى الإنجيل لأنه لما يحرف الثوراء سوف يحرف باتبع الإنجيل لأن الإنجيل ليس كتابا مستقلا إنما هو كتاب ماذا تابع لماذا؟ للثوراء ولذا هما معا يقال لهم الكتاب المقدس العهد الجديد والعهد القديم فتحريف التوراه كان سببا لتحريف الإنجيل بل أنا أقول وكان سببا لتحريف القرآن عندهم هم فحرفوا آيات القرآن معنا وهذا تحريف ما رصه اليهود ايضا وذلك ممكن تلاقي كذا نصراني أعلم والآية عندكم بتقول تقول ولتجدن أقربهم موزة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ثم كمل الآية أيها المحرف الدولي ذلك بأن منهم قصيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا إيه آمنا يبدأ عمليه التحريف لماذا للقرآن أيضا يمارسه اهل الكتاب ولذا استعمل كلام الله استعمل التعبير كلام الله ليفيد ماذا العموم وأن عملية التحريف لم تقتصر على كلمة دون غيرها كالتوراة وثانيا استعمل التعبير لإفادة اخر تفضيع لما يقول كلام الله بخلاف ما يقول لإيه ثوراء بخلاف ما يقول إنجيل كان يفزع الأمر بنسبة الكلام إلى من؟ إلى الله ناقة الله وسقياها استعمل إيه؟ الإضافة ما قالش إيه؟ الناقة فقال لهم رسول الله الناقة وسقياها لكن لما أضاف إلى الله ليعظم ماذا؟ سقيا هذه الناقة وما يجب من مرعاته مرماته صحيح. ذكر لك الكعبة بيت الله. النسبة دي أو الإضافة دي لماذا؟ لتعظيم هذا البيت في ماذا؟ في نفسك وأن له حرمة شديدة. هذه الحرمة قال الله فيها ومن يرد فيه بالحال فكانت هذه الإضافة لاجل ماذا؟ فضيع التعب. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ختم الايه بقوله وهم يعلمون لان المصيبه اعظم لانها عن علم المصيبه اعظم ولذا قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما لا يستويان اجرا فانهما لا يستويان تبعة ووزرا فمصيبه العالم ماذا اعظم واشد ولذا قال وهم يعلمون جبل الجمله الاسميه اشار الى ماذا الى ثبات هذا العلم واستقراره واستمراره يعني انهم ما جهلوا حرق لما استعمل وقد للتحقيق لما نيجي نلتقي مع قضيه التحريف أول سوره من سور التحريف التي مرث بني إسرائيل بني إسرائيل هي الكذب. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحتكمون إليه في جريمة زنا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عدهم أن يأتي بالتوراة طب لي أمر هذا على وجه الخصوص قيل ان عرف بينهم بماذا بزي لأن تمييز أهل العلم بزي عن سائر الناس من البدع ومحدثاتهم من طريقه اهل الكتاب ولذا كان الرجل يدخل المسجد يقول إيه أفيكم محمد طيب ليقول محمد ها فلو كان متميزا عنهم بثياب او بنبات او بهيئه او بمجلس لعرفه الرجل لعرفه فلذا قال أفيكم محمد فقال له أتى بالتوراه فأخذ يقرأ حتى إذا بلغ آية الرجم ماذا وضع يده عليه وضع يده على آية الرجم لما سئل عن حكم الله الزاني فقال نحممه يعني نسوده ونسود وجهه ونطوف به في الطرقات لا أفهم يبا أول صورة من صور التحريف الكافي ان الذين استغفر الله لال به البهار ان الذين يكتمون ما انزلنا من الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك العنهم الله والعنهم اللائموني الكتم ضرب من دروب ماذا تعريف لان ليس شرطا ان يكون التحريف تغييرا وتبديلا نقولنا أن التحريب بيشمل التعطيل والتعطيل هو ماذا ها؟ والتعطيل هو رد القول الحق وعدم قبوله أما التحريب فيزيد عليه بأنه ماذا القول بالباطل من عطل الشيء عطل يعني عدم انتفاع به كما قال تعالى وبئر معطلة يعني لا ينتفعوا بها فعطلوا المعنى الحق وهو ذا الكتب لأول صورة من صور تحريف بني إسرائيل فقال تعالى ثم يحرفون الصورة الثانية من صور تحريف بني إسرائيل للكتاب هي ما أخبر الله عنها فقال فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به سمنا قليلا من الايه دي أفصحت عن أشياء في عملية التحرير. ما هي؟ الآن لما تقول لك فويل للذين يكتبون الكتاب ده للذين ده مش واحد ده أم جلسة حرة وتكتب لما يقول يكتبون صار إن العملية إيه؟ مستمرة لا تنتهي بزمان أبدا بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به سمنا قليلا تبقى عن سر عملية التحريف التي مارسها الاسرائيليون وسر هذه العملية ماذا السمن السمن وهذا هو دين اليهود على الحقيقة بل ودين المشرك دين المشرك على الحقيقة ذاك العملية الآساء والمنذات والمنذسة ولا تسمية أي إله طيب غلب يعذب بلاله أشد ما يعذب رجل رجل يعذبه على الإيمان على الإيمان أول ما أبو بكر مر عليه وأظهر له الذهب نسي اللات ونسي العزة ولا منات ولا أصنام ولا شيء وهذا هو إلهه لو كان صاحب مبدأ سلبت تفلمش معاه مليون دينار ملايين مليار دينار دلت والعزة دي لكن هذا هو الاله على الحقيقة لذلك تفسر لماذا عبد الاسرائيليون العجل طب ليه عبدوه سبب انه إله من ذهب هذا هو السر إله من ذهب ولذا قال مازئبان ضاريان جائعان بأفسد لهم من حب الشرف والمال للدين أن يتخذ الدين مصير أو سلعة والدين سلعة لها ثمن ده إيروديس يقول لبني إسرائيل على احبار بني إسرائيل أنتم تبيعون الهداية بورك دجاج تبيعون الهداية بورك دجاج إيروديس يقول هذا ليشتروا به ثمنا قليلا حتى اخذوا من ذلك التحريف مصيبة كبرى تعرف بسكوك الغفران أكبر مهزلة في تاريخ الأديان ولسكوك الغفران إلى اليوم معنى موجود معنى موجود ذلك بعض الناس اللي طالبوا الرجل وبندكتر الاعتذار تدري البابا لا يعتذر ليه ازاي ان هو بيمنح المغفرة ويخطئ هو دي مش ممكن الذي يمنح المغفرة لا يتوب ولا يستغفر ولا يخطئ حتى يرجع ودي مسألة مستقر واضح فاكبر مهزلة في تاريخ لي. يشتروا به سمنا وصف السمن بينه قليل قوله قليلة ده وصف طب إشارة إلى ماذا؟ إلى أن كل سمن لآيات الله فهو ماذا؟ فهو قليل فهو قليل كل سمن مهما عظم هذا السمن مهما عظم ونحن عندنا من شيء من هذا لما تعول القرآن إلى كتاب أموات ويقرا في الجنازات على طريقه وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا وممكن الرجل تبعت ما لم يركع لله في حياته ركعه لم يركع لله وذكره سب الدين ويقول لك وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا فان سره احد في اذني بان العشاء معد اي اقرا يا والنفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه او اقرا كما قال الله تعالى فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ايه مش بيفعلها يقرا في مواجهات مسؤولين الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجد والله يؤتي ملكه من من يشاء ده مش تحريف أليس هذا تحريفا لعيات الله؟ أليس هذا بيعا لها؟ أليس هذا تسمينا الله لما يقرأ بهذا المثنوب؟ جد شوف رب العالمين لك الذين آتيناه الكتاب يطلونه حق تلاوته. هي الآية نزلت في لا شيء تقول إن الله استفاضوا عليكم وزاده وبسطوا في العلم والجس. مثل في الآية؟ ذلك قال لك الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق حق تلاوته أولئك يؤمنون, اولئك يؤمنون به اولئك يؤمنون به نشوف بعدها ومن يكفر به فاولئك هم الله عمليه كفر وايمان ان انت تقرا القران كما انزله الله فدي صوره ثانيه من صور تحريف بني اسرائيل تحريف اللّفظ. الصورة الثالثة من تحريف بني إسرائيل تحريف المعنى. كما في النص الثورات يقيم لهم نبيا من وسط إخوته مثلك. حرفوا على إن المقصود بذلك من عيسى مع إن الآية الصريحة أو النص الثورات صريح بان المقصود هو من محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الآية قالت مثلك وعيسى لا يشبه موسى بقدر ما يشبه محمد صلى الله عليه وسلم من؟ موسى بقدر ما يشبه لماذا؟ لأن الشباب بينهم والاتفاق بينهما أكبر من الاتفاق الذي بين من ومن؟ بين عيسى وموسى فالأولى أن تصرف النص إلى ماذا؟ إلى الاتفاق الأكبر والشبه الأعظم وهذا تحريف معنى ونحن عندنا من تحريف اللبز وتحريف المعنى أيضا لما يقرأ أقوام الآية وكلم الله موسى تكليم وهذا تحريف اللبز ومين المتكلم؟ موسى والله الله وبعدين يا أخي حابه من حد. لو موسى هو الذي تكلم رب العالمين لا يجيبه رب العالمين وهو الرحيم والحنان المنان موسى يكلم ربه ولم يتكلم ربنا لا يجيبه ها لما قال الصحابة ربنا لا ان إن او وقامة قال الله من فوق سبعة أرطيع قد فعلت أجابهم لا تحمل علينا إصرة قال الله تعالى قد فعلت لا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت فده تحريف لفظ وكلم الله انما الايه وكلم الله موسى وتحريف معنى الايه تقول صريحه الرحمن على العرش استوى يقول لك استوى توقف عند قضيه اخرى في التحريف أصارها بنو اسرائيل ولعلنا نختم بها يقولون كيف تقولون ان الكتاب محرف وعندكم في القرآن ومصدقا لما بين محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين ماذا يديه من الثورات فكيف يصدق بهما وأنتم تقولون هما محرفان بل القرآن أصلا صدق بما في هذين الكتابين ذلك مثلهم في التوراه والإيجاب فكيف تقولون محرف والقرآن صدق الجواب إن القرآن صدق بهما جملة لا على وجه تفصيل لا على وجه تفصيل فهذا التصديق تصديق جملة ثانيا هذا التصديق باعتبار ما كان وليس باعتبار ما هو كائن الآن كما تقول موسى نبي لكن هل نبوة موسى موجودة الآن ولا انقطعت انقطعت لنها كانت نبوة مؤقتة بماذا؟ بزمنه ومكانه لبه هذا هو الجواب الثاني أو أن هذا التصديق هو التصديق للاسم فقط ثورا والإنجيل وليس تصديقا للمعنى وهذه ثلاثه اجوبه بعضها اقوى من بعض فإن قيل لك انت تقول محرف كيف والقران صدق على التوراه وصدق الانجيل صدق من حيث الجمل صدق من حيث زي ما تقول فلان ده ناجح لكن لما تيجي تنظر في الدرجات بتاعته تلاقي ايه خمسة وعشرين من خمسين ستتشر من أربعين لكن هو في الجملة ناجح لكن في داخل الدرجات ماذا ها لجان الرأفة عملت عملها وفي كل مادة تعصر ويا ضعبك النهاية لايه ناس توره وده نجاح ها هل هذا نجاح على الحقيقة هذا ليس نجاحا على الحقيقة يبقى صدق بهما من حيث الجملة ولكن لم يصدق بهما على وجه التفصيل ثانيا هذا التصديق باعتبار ما كان وليس باعتبار ما ذهب وليس باعتبار ما هو كائن والله تعالى الموفق المستعان يقول يقول السائل زوجة تريد أن تحضر حفل زفاف أخيها الذي فيه الديجي والغناء المحرم واختلاط الرجال والنساء وغير ذلك فهل إذا منعتها يكون ذلك قطعا للرحم أولا هذا سؤال مركب الأول أنه لا يجوز أصلا أن يكون هذا في زواج رجل مسلم وأن يبدأ المسلم أولى خطوات بيته بماذا؟ بمعصية وزم ولذا انظروا ما يملأ بيوتنا اليوم من الطلاق ومن المشكلات سببها ماذا؟ أن أول خطوات البيت ماذا؟ معصية ومن عجب أن نسميه فرح فرح إيه؟ أنا مش عارف فرح بمعصية الله وبالذنب والرجال يعني تغني والنساء تتبرد فالمرأة كبيرة في سنها وأم عرسمة ليش فلاح سبحان الله حتى المرأة الكبيرة تتخلى في هذه الليلة عن ماذا عن وقارها وحجابها والرجال ما أكثر ما يتحولون إلى ماذا إلى مسخرة وهزء باسم ماذا ليلة العرس هذه ليلة حق والشكر وشكر الله أن نبدأها بماذا؟ بطاعة وقربة نبدأها بطاعة وقربة ذلك الإسلام جعل أول أعمال جعل أول أعمال البيت المسلم ماذا؟ الصلاة دمعنا هذا أنك تبدأ بيتك بماذا؟ بطاعة فأنا أرجو أن يتوب الله على المسلمين من هذه المصيبه الكبرى وألا نخضع لمواضعات المجتمع، وألا نسمع لهذا الصوت العالي، اصل الناس حتاكل وشنا، اصل طب ما هو كل الناس بتعمل كده. هذه ليست اعذارا وتبى الإسلام نعتذر بها، هذه ليست اعذارا يمكن أن نعتذر بها لربنا يوم القيامة، بدعوة أن الناس تفعل، وبدعوة أن الناس الناس لا يرضون عليك فعلتها او لم ايه؟ لم تف، ودي حقيقة رضا الناس مطلب عزيز لا يمكن ان تناله شوف هات شبكه كده ب100 جنيه اقول لك ايه يا عم تلاقيها في الشارع دي ولا ايه؟ هات شبكه ب ألف جنيه لا هو في حد بيعمل كده الدنيا ضيقه طب ماذا نفعل لله عليك؟ أجيب شبكه ب جنيه الدنيا ستتكلم ولن ترضى عنك شبكه ب10000 الدنيا ايه؟ هتتكلم يبقى إذن لماذا تطلب رضا الناس وسنة الله في من طلب رضا الناس أن يسخط عليه ماذا الناس تطلب رضاهم وماذا ولا يرضون والله ولا يرضون اطلب رضا ربك والمؤمن غريب بدأ الإسلام غريبا وسيعود ماذا غريبا عش هذه الغربة ليصدق عليك قوله فطوب لمن للغرباء الذين يسلحون ماذا ما افسد الناس أما السؤال الثاني وقد قلت بأن السؤال مركب لك أن تمنع زوجتك من هذا نعم فأنت قيم وأنت مطاع وهذه الطاعة انما هي من طاعه الشرع والذي اعطاكها هو الله سبحانه وتعالى فيجب على المراه ان تخرج وفي الروايه التي لا تخلو من مقال ولكن يمكن ان يستانث بها في مثل هذا الباب المراه مرض زوجها وتستاذن النبي صلى الله عليه وسلم لتخرج مرض ابوها عذرا في عيادته فيمنعها النبي صلى الله عليه وسلم لحق, من؟ لحق الزوج أن كان غائبا في جهاد وحرق ولا يعتدي على حقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولي الامه وأبوها وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ومع ذلك لا يتقدم على من على الزوج فيأذن لها بماذا؟ بنفس فتطيع المرأة زوجها لا يغضب الله عليها إن عصت زوجها وحق زوجها فوق حق من فوق حق أخيها خاصة وحق زوجها شرعي ها هنا وحق أخيها ليس إيه؟ ليس شرعيا لكن فقه المسألة بقى لكي نحصل المصلحة وندفع إليه نفسك اذهب الى الرجل فابذل إليه النصيحة فان عليك قل نحتكم الى اهل إليه العلم واسألهم لعل من عالم ينصحه وآخر يعزه فيكون ذلك سببا لرجوعه عن ماذا عن هذه الفعل النكراء خاصه الناس لهم في ذلك أمر العجب. يبقى الزوج بيتزوج يعني بالدين وبعدين يجي معامل فرح وعامل دي جي وعامل غناء في الشارع سبحان الله والله فعل اعرف شابا تزوج بلسانه هو يقول انفقت 7000 جميعا الفرح وقبله كان ماذا عمال يمد يده للناس دينا من اجل ان يتزوج يا سبحان الله هذا عقد بلاش نقول شرع هذا عقد يعني لو قلنا انه ليس شرعا هيقول لك معلش يا عم شيخ أنا بنعمل كل حاجة طب هذا عقل يبقى لا شرع ولا عقل إن رجل يستدين عشان يفعل هذا عشان يفعل هذا فأنا أقول أولا عزه وانصحه ورده لأهل العلم فإن أبى عليك النصيحة وانتنع اعتذر له عن الحضور برفق وإن غرمت في ذلك الهدية لتدفع الوحشه التي تكون بينك وبينه فقد أصبت بذلك خيرا كثيرا ففقه المسألة صحيح فقه المسألة إن منعتها من ذلك منعها بالموعزة حسنا ومنعها بفتوى هذه الفتوى بالدليل ومنعها لماذا بتسكيرها بحق الزوج وبتخويفها من رب العالمين وإن منعتها فصل من جهة أخرى عن طريق زيارته قبل يوم ماذا الزفاف أو بعده وتقديم هدية وكذا ونصيحة أسأل الله عز وجل أن يتوب على المسلمين من هذا ولذلك والقادر عليه. آه. يقول سائق وجد بعض أطباق البيض نسي أحد الركاب، وبيقول لي ما لا تجد علي في هذا السؤال، ولماذا؟ أولا ليس هذا من طبعي أن أعني فسائدي، فأحسن الظن به بارك الله فيك، وثانيا كيف أجد عليك وأنت تسأل سؤال وراء ولو كانت هذه المسألة مع غيرك، لا صارت أطباق البيض الان في بطنيه. <تصفيق> غير هانئ ولا بريئة يقول نسي احد الركاب وهو لا يعرفه فكيف يتصرف السائق في هذا البيض أتصدق بثمنه بنية صاحبه وان اكله السائق هل يأسم الاول نتفق عنها هذه اللقطه هل هذه اللقطه مهمله أم انها ليست كذلك وضابط كونها لقطة مهملة أن صاحبها يطلبها أولئك لبها فالظن أن صاحبها لا يطلبها خاصة والبيت سريع الفساد اصلا ولا يمكن أن أقول لك ادخره إلى ماذا إلى سنة لأنه يتحول إلى كتكير ولكن أقول لك هذه لقة مهملة واللقة المهملة تستحل فإن تورعت وجعلتها صدقة في فقراء المسلمين ففعل ففعل وفقك الله عز وجل لكن إن انتفعت بذلك وأكلته لا تأسم لأن اللقة مهملة والظن بصاحبها أنه ماذا لا يطلبها الإرادة الكونية تستلزم الوقوع وهو ما قدره الله تبارك وتعالى بقدره الساد أما الإرادة الشرعية فلا تستلزم الوقوع فلو قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا فلا يستلزم الوقوع بدليل حدث ولا حرج عن الربا اليوم أما الإرادة التي تستلزم الوقوع كل نفس جائقة للموت ما هو حق الأخ الأكبر على أخي الأصغر؟ حق التكريم والإكرام والطاعة والإحسان إليه وتقديمه نظر الرجل في الصلاة كم موضع السجود؟ نعم للحديث صلى, صلى الله عليه وسلم فنظر إلى موضع سجوده ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج يعني من الصلاة وفي الرواية كان إذا كبر طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض قلتم يوجد شرح نعم للشيخ بزمون حمد عمر بزمون شرح كتاب صفة الصلاة للشيخ النبي الشيخ الألباني وهذا الكتاب من الكتب التي كانت بركة على العلم استبع ما يقارب العشرين طبع هذه الطبعات الشرعية بخلاف الطبعات التي ليست شرعية ثم شرح شروحا يعني في آلاف وعشرات المساجد ثم شرح في كتاب ثم أجري له المختصر ثم جرت عليه تعليقات ثم له أصل كبير في ثلاثه في ثلاثه مجلدات كتاب لعل صاحبه اخلص النيه لله تعالى فيه وهذا الظن بشيخنا الالباني رحمه الله ما هي الوسيله الصحيحه للحفظ فانا اشعر بصعوبه في حفظ العلم اولا لا عليك من اهل العلم من لم يكن يحفظ وكان يكتب والحفظ نوعان حفظ صدر وحفظ كتاب بل الإمام أحمد لم يكن يحدث إلا من كتاب حتى لا تنزع وتخرج نفسك من عداد من, من عداد طلبة العلم بأنك لا تحفظ ولكن يمكن للإنسان أن ينمي هذه القدر عن طريق ماذا أولا اتق الله ويعلمكم صحيح وان تحفظ عليك عقلك بان لا بهذه الاشياء التي لا تنتفع بها لان عقل بعض الناس اليوم اعوذ بالله قيل لاينشتاين اليهودي سالوه عن رقم هاتفه قال لا اتعب راسي في اهبزه هذه الاشياء طبعا هو كاذب مش ممكن يعني واحد مش لكن رقم تليفونه دي ممكن لكن هو المقصود ان هو لا يتعب راسه في حفظ الاشياء ليه فرغه في يوم مره انا كنت انتقد بشابه يم السنويه العام كان حافظ اغاني المكرسوم بالمش عارف بالمطرب ولا بالملحن وبالكلمات وبزمن الاغنيه وبالمؤلف وبمش عارف متى غنت هذه الاغنيه وفي مكان كذا فقلت يا ابني يعني انت لو وفرت عقلك هذا لكتاب الله لكان اولى به سبحان الله وكان يعني يعودونهم وكانوا فرحانين بأول موضوعي في هذا. لكن لما يجي شاب ولا طفل صغير حافظ كتاب الله ودود ترده يروح يقرأ بورس نام. فلنت لا تتعب رأسك في عبز الأشياء التي لا تنتفع بها. صحيح لا عقلك كحافظ لها قدرة ولها سعة. فلا تضيع هذه الساعة في الاشياء اللي و الشيخ الشمخيسي رحمه الله من فرط زهدي في الدنيا لم يكن يميز بين العملات الورقيه يمسكها يقول إيش هذا يا اولاد كم هذا لانه مشغول به بطلب ذلك كان ايه في الحفظ رحمه الله كان ايه في الحفظ كان يستحضر لك اقوال اهل العلم في المساله الواحده بعجب شريك فاذا لا تتعب راسك تقول الله اولا ولا تتعب رأسك في حزه ما لا ينفع ثالثا استعن بالقلم ورابعا المراجعه كان اهل العلم يعني لهم ورد للمراجعة كده وكانوا يدخلون المقابر ليلا يسمعون كده اصوات من يراجعون العلم في المقابر حتى أن احدهم هو ابو بكر الباغندي وقف مرة يصلي فقال حدثنا محمد بن سليمان لو سبحان الله فقال عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده من فرط شغلته بماذا بالحفظ يقول السائل رجل عنده سياره معطلة اشترى الخمسه وثلاثين الف ويه معطله منذ سنه هل عليها زكاه لا طبعا السياره ما عليها زكاه سواء كانت سياره الاستعمال الشخصي ليس على العبد في فرسه وعبده زكاه ليس على الرجل في عبده وفرسه زكاه والفرس ركوبه كالسياره وثانيا حتى ولو كان يستخدم السيارة أجرة فليس عليها زكاه لانها من الاصول الثابته والاصول الثابته ما عليها زكاه هل يجزئ قول المصلي سبوح قدوس عن قول سبحان ربي العظيم نعم يجزئ ولكن على شرط أن لا يفعل ذلك على اليه على الدوام لان ذكر الركوع ليس بواجب وانما هو سنه اذا نسي المصلي فقال الله أكبر عند الرافع يسجد لسهو لعموم قوله من نابه في صلاته شيء فليسجد سجدتين ما حكم الحديث الذي فيه إن الله نظيف يحب النظافة حسنه بعض آل العلم ولكن على معنى يليقوه بكماله وجلال وعظمته وكبريائه ما حكم الخروج من المسجد بعد الأزال لا يجوز إلا أن يخرج لحاجة ويعود كما جاء في الحديث إلا رجلا خرج لحاجة وهو أن يريد أن يعود وهو يريد أن, أن يعود وفي الخص أن أبا هريرة رأى شابا يخرج من المسجد بعد الأزام فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم كان مع سعيد بن المسيب يريد أن يخرج فقال له سعيد لا تفعل سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا من المسجد بعد الأذان إلا مناف أو رجل خرج لحاجة ويريد أن يعود فقال اصحابي بالحرة والحرة مكان قريب من المدينة النبوية فخرج فما وصل الحرة حتى سقط على قدميه فكسرت ساقه فليحذر الذين يخالفون عن أمره لا ما يطبق عليه ما تطبق عليه القاعدة مثلة أن من زنى يزنى بأهله هذا الكلام يعني ليس على إطلاقه وليست قاعدة شرعية وليس نصا في الكتاب أو في السن والذي قيل في هذا هو عبارات قول لبعض أهل في الشعر إن الزنا دين إن إذا استقرته فالوفى من أهل بيتك فاعلمي لكن هذا ليس إلزاميه شرعيا لا تزر وازره وزرى وزراء أخرى اسال الله ان يتوب على ابيك من التدخين وعن سائر المسلمين وان يعينك على اداء صلاه الفجر وان يرزق امك وسائر المسلمات الانتقاد بعض الناس يعني يسألني عن هذه الوقعة والحادثة التي جرت في الإسبوع الماضي ما يعرف وقعة النقاب يعني لي كلمات على عجلة في هذا الموضوع اولا الخلاف في النقاب هذا إنما هو الخلاف في استحبابه من وجوبه وليس استحباب في مشروعيته من عدمه ولم يقل أحد من أهل العلم الا كابر من ائمه المزايا بان النقاب بدعه او انه عاد ابدا انما اقوالهم ما بين الاستحباب والوجود ثانيا احذر الجرائد لان الجرائد تكتب عنوانا ضخما مجمع البحوث يقرر أن النقابه عادة وليس ايه عباده اقرا صلب المقال ستجد ان صلب المقال خلاف هذا الايه العنوان وهذا حصل معي لما قرات المقال بالامس كتب كده مجمع البحوث يقرر بينما المكتوب نقلا عن عن علماء مجمع البحوث انهم قالوا لا أن ان تخلعه اذا كانت بين من بين النساء وعلى الجامعات أن ترتب امراه من أجل ماذا النظر إلى النساء عند الدخول هذا الكلام مكتوب في جريده الاهرام امس ومن كلام علماء مجمع البحوث قالوا انما هو مستحب إذا كانت المرأة جميلة فيجب فاذا دع عنك عناوين الصحافه والقرايه فانها طبعا عناوين استفزازيه انما مسألة شيخ الازهر ورأيه في هذا الموضوع اما انه قال فرأي خلاف اقوال اهل العلم جلال وشيخ الازهر بارك الله فيه ككل عالم يؤخذ من قوله ويرد فإذا كنا ناخذ من قول الإمام مالك ونرد ونأخذ من قول الإمام الشافعي ونرد بل ناخذ من أقوال الصحابة يعني نحن لا نأخذ بقول سيدنا عمر في استحباب الإفراد في الحج صحيح ولا بقول سيدنا أبي بكر ونقول إن, الـ أن التمتع ماذا أفضل وأحب وهو الاولى واضح فكذلك شيخ الازهر مع كونه عالما لكن الرب العالمين لم يجعل العصمه في إلا في نبيه وهو يؤخذ من قول رب ثانيا ان شيخ الازهر في بعض المواضع الاخرى ولماك الاخرى صوب موقفه وقال انا لما قلت أنه ليس من الإسلام إنما قلت بأنه فضيله وليس ايه واضح فاذا هذا قوله اما يعد رجوعا فلا بد من القبول أو به او يعد توضيحا فدعنا من اقوال من الفضيات والقرائد والرجل قد والضخمته واضح طيب المثل الرابع أقول إخوة الإسلام إن النقابه إن لم يكن فرضا فهو فضل وانظر كيف تقول السيدة عائشة رضي الله عنها جاء صفوان بن المعطل السلم الزكوان فاسترجع قال إن لله هنا لي فاستيقظت على استرجاعي في حديثة الإرسال فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل آية الحجار قال يعرفني قبل آية فلحق لامرأة ان تخلعهم لكان أولى لكانت أولى امرأة هي من سيدة عيشة لأنها أم المؤمنين قاصة أنها كانت في زمن من في زمن الصالحين من عباد الله من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء. ومع ذلك قالت فخمرت وجه وكان يعرفني قبل آية الحجاب وهذا نص من السيدة عائشة في تفسير آية الحجاب واضح وأقول إن هذه المعركة هي أقرب المعركه الصحفيه شويه الصحافة هم استغلوا الموضوع وأخرجوا للناس بهذه الصورة ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى رب العالمين يثبت كل منتقبة ويرزق غيرها أن يقابض لان دين الله لأن هذا هو دين من دين رب العالمين سبحانه وتعالى وليس التصرف في هذا الموضوع بالتهيج واثاره القضيه وغيبه شيخ الأزهر ونقده نقده في علمه أو الاستهزاء بعلم لا إنما القضية تتلخص ماذا؟ شيخ الأزهر عالم فاضل جدّي يوخز من قوله وماذا؟ يرد عليه. يوخز من قولي ويرد. والمسألة ليست كما وصلت إلى الناس. يعني أنا ابنتي تذهب كل يوم بالنقاب وتعو. وما لزمها أحد في مدرستها بخلعه. يعني الآن الشائع لدائرة ده بيكبر البنات على خلعه وأن البنات مش عارف بتحبش إيه. الخمار بتاعها والنقاب بتاعها في الشنطة ويدخلها وتلبس وتلبسه ويدخلها كل هذا الكلام كلام غير صحيح وأنا أقول هذا بعلم ابنتي تزاب وتعود بالنقاب وتدخل وتخرج ما يمنعها أحد على الإصلاح بل أذكر المديرة حق مدرسة دي ألما دخلت قالت لها طيب أنا أسألك هو فضل ولا إيه ولا واجب فالبنت قالت لا إن لم يكن يعني واجبا فهذا أفضل والمسلم يفعل الأفضل قالت لها لا طالبفضلك ماشي ممكن نختلف على إنه واجب أو مستحب لكن لا نختلف على أنه ليس من على أنه لا نختلف على أنه من الإسلام ومن الدين ثم اسمع يعني كلما اشتدت حملة الناس ونقول الناس مش حقول للعلماء مجمع البحوث كلماته في هذا هي هي الدين. هو قال إن مستحب فإذا كانت المرأة جميلة فماذا يجب عليها؟ ودفعت جمع له الحوس التي خرج. وطالبت الجامعات بأن تضع ماذا امرأة في حرس الجامعة لتتولى ماذا؟ وأنا أقول عن تجربة ينبغي أن نتعامل مع هذا الموضوع بعدم إصرار وتاهيل حتى لا نخسر. ماسكوا أيام الجامعة كانت عندنا نفس المشكلة. دخول المنتقبات إلى, إلى الجامع فلما حصل التفاهم مع المسؤولين والإداريين صاروا يرتبون امرأة لماذا من النظر إلى وجوههم بل كان الرجل يعني المسؤول عن الأمن حريص على هذا وقال كلاما لست أن سائل إلى اليوم قال هن بناتي وأنا لأتولى الأمر بنفسي ووعدنا في ذلك خيرا ألا يعتدى على حرمة ماذا واحدة منهن بل كان في غالب الأحيان خاصة يمن الامتحانات يعني بحكم إن هو يعرفهن أحيانا بألوان اللي السياب كان يسمح لهن بالدخول دون ماذا كشف الوجه وكان يناديهن بأسمائهن يقول ادخلي يا فاطمة ادخلي يا عائشة ادخلي كذا بأسمائهن فإذا ينبغي نتعامل مع هذا الموضوع بغير اثاره ولا تضخيم وبهدوء فإن منعت فهناك تصرف شرعي وهو ماذا أننا نذهب إلى القضاء كما حصل من قبل. منعت من الجامعة فرفع الأمر إلى القضاء فقال القضاء ماذا كلمته وقال لا يجوز منعها إما لحقها الشرعي أو لحقها للشخص وصدر حكم قضاء بهذا وسمح لهن بماذا بالدخول ولكن تبقى لي كلمة واسمعه وإنما هذا من باب عتاب النفس للناس أحيانا ما يجروا أحد علينا إلا لأننا فرقنا فعلا لان وهنا أنا إن بعض المنتقبة وقل بعض لا تلتزم به على ماذا على الحقيقة خلقا وأذبا وتدينا والتزاما احفظ الله احفظ احفظ الله ماذا هذه الايه الشرعية واسمحوا لي بكلمة العتاب هذه الأخيرة لأن هذا من باب الكلام يعني تستطيع أن تقول العاقل في الموضوع لا كلام الإصارة والتهييد ولا كلام التميع والتمطيط لأن بعض الناس ميع القضية وصار ينفي بالمر يقول لك ما حصلش حاجة ومش عارف ده الموضوع ده مختلق لا الموضوع حقيق واخر يهيد تمام وصار يتكلم في يعني شيخ الأظهر كلاما لا يليق به كعالم إنما نأخذ ماذا ناخذ الوسطيه التي أمرنا الله بها لا إلى التهيج والإصار ولا إلى التمييع وإغلاق له الموضوع نحرص بناتنا على لبسه ونتعامل مع المسألة به بعقل وبهدوء وبدون تهيج وماذا وإصارة مع نصح البنت بأن تلتزم به و وبأدبه واخلاقه التي فيه واضح وأن نقول بأنه إن لم يكن فرضا فهو ماذا فهو فضيلة ومستحب وهو من الإسلام وهذه فتوى إمة العلم الاربع الأكابر ثم بعد ذلك كل عالم يؤخذ من قوله وماذا ويرد إيه؟ عليه فإن وصل الموضوع إلى نقطة يعني الخلاف فعندئذ يكون القضاء فصلا لماذا للنزاع أنا وأنت اختلفنا أنت تقول لي أنا لي عليك أشرة وأنا أقول لا بل لك علي يدي خمسة من الذي يفصل بيننا ها القاضي وانتهى ليه الموضوع بهدوء أنت تأتي ببيناتك وأنا آتي بماذا ببينتي والقاضي يفصل هكذا نتعامل مع الأمور بعيدا عن الثوره بعيدا عن التهيئ وبعيدا يعني عن القرائط خاصة والصعوب لأنها ليست مصدرا موسوقا به وصل الله سبحانه وتعالى يعني أن يربط على قلوب المسلمين وأن يجمعهم على قلب رجل واحد وأن يهديهم إلى شرعه ودينه وأن يحفظ كل منتقبة في نقابها وأن يرزق غير المنتقبة ماذا؟ نقابها وأن يحجب بنات المسلمين إن شاء الله تعالى وأن يوفق الأمة لما يحبه ورضاه وصلهما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه